سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى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 وَذكَ رَسْمَ رَّ فَصَلن بلَلْلتُ أثِرونَ الحَيةَُّنْييا وَالآخِرَةَ خَيرُون وَأَدَقَ إِن ذَالَ فِي الصّح فِيأُونَ صُحُ فيِي إبَرِي مَ